5. Hasanullahi wa ala wa sahbihi ajma'in. wa rahima Allahu ta'ala. Kitab al-Hajj. Wal asl fihi qawlu ta'ala: "Ala an-nasi hajju al-bayti man ista'a fa la sayila." بعد مرور الانسان وحوالينا اصرييه ومن ان استقاعاتنا نكون ان الوضع محور امن اذا اتجه للسبع الحمد لله على ديننا والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السيد رحمه الله في اللغه هو قصد معظمه قصد شيء معظمه انا اقصده الانسان وهذا الريق والله في الشرع هو وتعالى في وقت مخصوص لاعمال مخصوصه تعوذ تبارك وتعالى والحج ركن من اركان الاسلام على وجوب الحج الكتاب والسنه والاجماع كما على على الناس على الناس وجوب ولله على الناس حج البيت أن يجب عليهم أن يحج البيت من استطاع عليه سبيلا قيد الله جلعا عن وجوب بمن استطاع يصل إلى البيت والحج فرض في السنة التاسعة الهجرة على الصحيح من أقوال الحج العلي فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التي فرض فيها وإنما حج فيها موقع وحج النبي عليه الصلاه والسلام في السنه في تبيها وسوء في ذلك ان الحج بعد ما تواض موعد الحج لم يطرد المشركون من مكه او من بيت الله الحرام تاريخا واذا حج النبي عليه الصلاه في السنه التاسعه حج فيه وقف لكان المشركون مشاركين الحج ثم اعلن النبي عليه الصلاه والسلام بأن لا يكون بعد هذا العام المشرك قال فلا يقرر مسل الحرام بعد عامهم هذا فلما طهر الله عز وجل مكة الحج حج النبي عليه الصلاة والسلام السنة التي تليها أي قبل وخاتب أشهر هذا الأمر الثالي أن المشركين كانوا يخلقون الحج فربما إذا أرادوا أو يصرون أشهر الحرم فإذا أرادوا يغزوا في جهر محرم اعادنا ابو زيد المحرم اخرنا ياسر المحرم حتى يرضى وان يسبب النسيه قال جدول انما النسيه زياجه في الكفر فربما يحج الناس في غير الحج الحج لله تبارك وتعالى وكان سنه حج فيها وقافل الحج زمن بعده اي وافى حج شهر القعده في حكم لا لن يشكام الاخ الحج فتاخر فلما كان سنه الحج فيها وافى الحج الشهر الذي قد در أو كتب وواله الحج يوم خلق الله في السماوات قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات الرضي فهذا لسببا من لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وحج أطار الحج في السنة التاسعة ومن وحج التي بعدها قال الشيء رحمه الله والاستطاعة أعظم شروح الحج له شروط والشروط نوعان šorūṭu ṣiḥḥati wa šurūṭu wujūdi šurūṭu ṣiḥḥati ayy šurūṭu al-natiji man thamma wujidat ṣiḥḥatu al-ḥajj qad yashaffu lā 'alannahu farīḍah lā kin al-ḥajj muṭlaqan al-ḥajj šurūṭu ṣiḥḥati al-islāmu wa al لكن لو حج صغير طفل يسأل حجم لا يسأل لأن السن ليس من شروط الحج أي البلوغ ولو حج عقل صح حج فهذا الشروط صحة أي من حج وهو مسلم عاقل صح حج كان وكبيراً أخراً كان وحفداً أنثى كان رجل كان ومعاً أما شروط الوجوب فهي التي متى ما توفرت ثابت الحج في ذنبه ووجبه على الإسان أن فإذا مات فإنه يخرج من تركته ما يكون من يخرج عشر فشروط الوجوب ماذا؟ هي التي تثبت في الحج في الدم. فعلى هذا من شروط الحج شروط الوجوب طبع شروط الصحة الإسلام والعقل وَالَبُلُوْءُ وَالَاَسْتِطَاعَ ما من عشرة الوجوه؟ يعني لو حجّ صبي مسلم عاقل صحيح من صحيح لكن هم يقعوا عن حج واجب؟ لا ليس عن واجب لأن مشروط الحج واجب ماذا؟ البلوء ولكن من حجّ في صغره فإذا بلغ يجب عنه أن يحج ولو مات الصري قبل أن يحج هل يجب أن يخرج من تلكتي من يحج عنه؟ لا إماما لأنه مات ولم يثفت في ذمتي الحج فشروط الوجوب التي متى ما توفرت ثبت الحج في ذمتي العبد وأصبح مطاربا بالحج لحيث لو مات وجب أن يخرج من تلكتي من يحج يا حج شخص عنه وشروط الوجوب هي شروط الصحة اللي هو القلوب والعقل الإسلام والعقل والقلوب والاستطاع وعلى هذا فمتى ما خرجه مسلما بالغا عاقنا مستطيعا ثبت الحج في ذنبته سأعرف الوجوب الكري الخامس الكري ولذلك لو حج العبد صح حجه لكن متى ما عتق وأصبح حرا يجب عليه حج لأن الحج الذي فعله حج نافل وليس حج إشه فريضا، إذ لا يثبت الحج في ذمته حتى يكون حرباً. وعلى هذا ما شروط وجوب الحج؟ الإسلام، البلوغ والعقل والحرية والاستطاع. كل من توفض في هذه الشروط، فقد وجب عليه الحج. وجب عليه أن يمضي لو أخره، الحج ثبت بذمته. مثل الدي ثبت بالذمة، لو مات يجب من يخوة المتركة، ناراً، وأدى الدي فأصبح دينا لله تبارك دي وتعالى يوجد والاستطاعة وأعلم شروطه فالشروط أكثر من استطاع لكن الاستطاعة أعلم شروطه لأنها هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية وَلِلَّهِ عَلَى الْنَاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ استَطَاعَ الْبِيْتِ أي لا يجب الحج إلا لمن تمكن من وصولي إلى بيت الله وعلى هذا فمن عجز عن وصولي إلى بيت الله لأنه لم يجد أو لم يكن قادر على الحج لضعف هنيتهم أو لمرضهم لا يجب الحج لا يجب عني الحج بغير فعني محجج غير قال ما سألوه قال أعلم شروقه وملك الزاد والضاعة لأنه هو تفسير السبيل سين النبي عليه الصلاة والسلام ما السبيل, ما السبيل. قال السبيل الزاد والضاعة نزل الإنسان زادا مالا يستنساف للهج ويرجع وعند مراحية داب تحميله فكل من ليس له مال يحج هل يجعل الحج؟ رجل مات وهو فقير ما فمك من الحج باد مسلم باد عاقل حر لكنه فقير ومات مات وثبت الحج في ذلك متى من المية كتب لم يتكت لأنه غير الزاد والراحنة بعد مرات الإنسان وحوائجه الأصلي أن ينبك الزاد بعد حواجه نصليه لكن هذا الرجل الحج يكلفه ألف دينار أن يحج لكن يحتاج نفرة أيني خمسمائة دينار والسفنة منزل ثلثمائة ولا يبقى منه، ولا يبقى منه من للمية ثم هل يتمع الهجم لا لو قاله الآله فإن تأذف ألف الحج ويألف نقول نعم لكن جزء منها حواج أصلية أجار بيت و... و... والأكل والشرب و... وإذا ك... إذا ملك ما يستطيع أن يحج به زائد على نفطة أهله وعياله سوف نتيجة دارد يجعل الحج أما إذا ملك نقال من ذلك مات لو مات مات ما يجعله الحج قال بعض الغرورات الإنسان وحواجه أصلية قال ومن الاستطاع أن يكون المغة محرمة إذا احتاج من أما إذا لم تحتج مغلة سفر كان كانت ما بين سكنها أو بين بيت الله الحرام أقل مسافة أقل قصر، يقولون أنها أكتذت، ماشر. لكن لو كان بينها أو بين مكة مسافة قصر كالمدينة أو غير من الدول يشتر أثمار يكون معهما حراما. والدليل، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تساف المرأة إلا معها ذو محراما. لا تساف المرأة معهما حراما. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قال رأي الرجل يا رسول الله إني كتبت في غزوتي كذا وكذا يسجلوني في غزو فلانه وإن مرأتي خرجت حاجة فقال عليه الصلاة والسلام انطلق وحج مع مرأتك يترك الجهار واذهب وأنحق بمرأتك وحج معها لأنه لا يجد لها تسابر إلا معها ذو معهم وعلى هذا فلو كانت امرأة مسلمة بالغة عاقلة غنية ثرية عندها من الأموال وهي حرّة ما وجدت محرم يحجمها أو وجدت محرم لا تُمحرم لا تُمحرم لا يحجم زوجها محرم ما وجدت من يحجمها أو ليس لها محرم هل يجب على الحجم لا يجب لو ماتت فلنوفي بمتركاتها مار من حجنها لماذا؟ لأنها ماتت ولم يجب على حج لأن المحرم برسم المرأة من شروط الحج لحديث النبي عليه الصلاه والسلام وعلى هذا فراجعوا له نسافر الحج الذي محرمه نعم قال الحديث الجامع في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على اعظم احكام الحج وهو ما اونسن عن جابر بن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنهما نعم اجمع الحديث للحج واطوله واكثره بيانا وشرحا انه حديث جابر رضي الله عنه رواه رحمه الله في صحيحه وذلك قال علماء احفظوا اصحابنا لحج النبي عليه الصلاه والسلام وجاء من عندنا حجه طويل فشان الله يشوف هذا الحديث ونحن لي سنقف عند بعض هذا نعلق عليه انا النبي صلى الله عليه وسلم هاكن في المدينه تسع سنين لم يحج ثم ثم ادنى في الناس في العاشره ادنى بمعنى اعلن اكثر الناس انه سيعج ثم ادى في الناس بالعاشره ان رسول الله يص... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج تقادم المدينه بشر كثير كلهم يلتمسوا يلتمسوا ياتمن ياتمن الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل مثله نعم الناس لحقوا به في المدينه وخرجوا معه من خرجوا المدينه هو ناس وفدوا على مكه التقوا به في محمد بن البتر أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال ابتسلي واستنثري بثوم وأحرمي نعم مثل البلايفة لأنهم يقاتوا أهل مدينة والحج فهم مواقيت مكانية وزمانية أما زمانية فإيش؟ فأشهر الحج التي يحرم زماني الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر شوال ذو القعدة وعشه من الحجة هذه أشهر الحج أي لو, لو لسان أحرم في رمضان الا صحيح حرمه ما يصير انه احرم قبل موعد الحج هذا حج يكون في اشهر عمان وهناك لا كما الشام لأن هذه الموقيت متى ما أتى لسان عليها وهو يريد الحجة والعمرة فإنه يجب أن قال هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحجة والعمرة ومن أراد حجة العمر إذا أتى لهذا الموقيت يجب أن يؤرف أتىها في البر أتىها في الجو متى ما حاباها واجب عليه إحرام فأولى ولد أسماء من عبيس أي فأصبحته فسأت مع ذلك أذي النهة يتحج وهيدل عن الإحرام لا يسلط على الطهار بل يسلط الإحرام من الحال ويسهل الإحرام ويضمن النفسها لكنها لا تطوفي البيت قال يفعل ميفا الحاج جعاش المحاوث غير أجل لا تطوفي بالبيت نعم. قال لفصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى يستوت بهنا قد هو على البيضاء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك نعم صلت مسجد القصوى ثم ركب القصوى ثم لفه يدل على الإنسان يلبي ما يصلي ويرتب الدابة قبل أن يتوجه ينبيه وليس ليس إحرام سنة سنة أحرام كما يقولون بعض الناس هذا ليس بصحيح بل النبي وعلى اسم صلى الفجر ثم أعرم وعلى هذا فيصلي سنة فريضة أو سنة الوضوء ثم يحرم بعد ذلك لكن ليس إحرام سنة خاصة بها بل أفضل أن يحرم بعد سرعة ويلبي معتما ركب الدابة واراد ان يتوجه لذا وقال دبا بالتوحيد لان هذه كلمه تربيت الله مربي فبيك لا شريك لك تربيتنا الحمد لا شريك لك في التوحيد والنبي عليه الصلاه هذه التلبيه لم يغيرها معنه الصحابه كانوا يقولوا بها ويذكرهم علينا واهل الناس بالذي يهلهله ينهي به فلم لم يغد الله صلى عليه وسلم ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبية يعني اذا سمعوا يرقون مثلي لبيك ذا الجوابل وبيت ذا المعالي لبيك وسعديك ورد يديك وفرض ضرك والعب سمعوا من هذا معناتها جيش ما انكى وهي سنه اقراريه اما السنه قوليه هي هذه التلبيه التي التزمها نعم قال جابر نستنى لبيك بمعنى اجابه لك بعد الاجابه ان اجبت يعني قال جل وعلي يؤذن في الناس بالحج يا توكل رجال اولا اذل الحج ابراهيم اذل ايخف نقول أغلبيك البية لدعوة إبراهيم عليه السلام قال جامر لسنا ننوي إلى الحج لسنا نعرف, نعرف العمر نعم كان أكثر الصحابة لا يعجون الحج لأن العرب وقريش كانت تعد العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور لا يعترون في أشهر الحج إذا وعند الحج يحج فيه بفض ويعدون العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور ذلك كان كثيرا الصحابة لا يعرفون إلا الحج وأن أثبت في عائسة رضي الله عنه أنها قالت منا من أهل بعمرة أي أني تمتع من الحج كما سيدي ومنها من أهل بحج من أهل بحج, من أهل بحج وعمرة وكان إحرام النبي عليه السلام قارنا قال عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة بحج وقال أنا سمعت النبي عليه السلام يقول لبيك حج وعمرة إذن كان قارنا وسينت التفسير القرآن ومن من الحج المتمتعه هي العمره ثم يجي بعده الحج ومن من الحج مفردا الا ياتي الا للحج حتى يذات البيت معه استلام الركن سبعا سبع طراما ثلاثه مشاعا ثم لف حتى يذات البيت استلم وبدا عن اول شيء مفعل هو استلام ذي سواء كان الحاج المتمتع لان اول فعل عمره او كان حاج قارنا او مفردا لانها ايش يعتبر بالنسبه للذهب Tatyamin ir su Dalaubna ir suitoru īdumcción, dar atyra Lucariciusius. Dalaubas limpus šiosлось 18 mėsutės. Aubaini meni jūtų, trumpas gestescuro가는 prieiskos penkrimus. Aubaini jūtų dauskokiu, įe春ąraių, Kurioeltu jeusiu au ensej лег cinematicų, ašausėjų ešのは šont įungty�이čių staulasčio, ašt 이름ų dalis raki ir ranki أظهر قوة المسلمين وجلجهم إذن قالوا سيديكم قوم وهنتهم حمى يترب فراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل قوة الصحابة وضمرهم واستمر ذلك إلى, إلى, إلى, إلى, إلى ما بعد الباب. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرر التخي من مقام إبراهيم صلى يد في التخي من مقام إبراهيم صلى صلى خلفه ويجب أن يصلي صلى أي مكان في الحرام فيحمر رضي عنه ويصطاف في البيت وصلى خارج ومجرجه لكن أفضل يسأل لي خالفة الجهد خالفة إن كان لهم مستطاع فصل الله تجعل المقام بينه وبين البيت وفي رواية أنه قرأت الركعتين قلوا الله رحب قل يا أيها الكافروني بعد الفاتحة لكن هذا على سبيل السنة لو قرأ نسأل شيء ولا قرأ فاتحة صح نعم. ثم رجع إلى الرمي واستنفى ثم خرج من الضباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا ترى ان الصفا والمروة من شعائر الله ومتوجه قلنا صعد المروة من شعائر بعد ما صلى ركعتين وتوجه الى الصفا وهو يقول هذا نعم عليه حتىرى البيت استقبل قبلة ووحد الله وذكره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على كل شيء قدير لا اله الله وانجز وعده ونصر وهزم الاحد وحده ثم دعو ذلك قال مشذذ مثل هذا ثلاثه مرات اذا ثم حتى ثم يرفع يديه الله الله الله اكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر ثم يقول هذا الدكر. لا الله لا شريك له له على كل لا اله الله نجز وعده ونصر عبده وهزم طاغته ثم يدعو ثم, ثم, ثم يقول هذا ثم يدعو ثم يقول اذا كم يقول مره هذا بينها ندع مرتين بينها اذا نبدا بهذا لا الله ويختم به وندعو بينهما مرتين ثم نزل مشى المروه حتى ان وصلت قدماه في بطل واد ثم حتى الى الصفت نصب في بطل وادي ساعه حتى الى الصاعده مشى حتى الى تل... اثر أتل... المروه يمشي ما بين الصفا والمروه اذا الصفا اذا المروه وكان المكان على دين اكبر كان واد واصل السعي ان ني فجر هاجر لما كانت تبحث عن الماء فترقص وترقص تنضغط على تجل الماء بعدما نفذ الماء الذي تركه ابراهيم عليه السلام فكان هذا وادي اذا نزلت فيه وقفت ركضه شديدا حتى تنظر الى اسماعيل فاستمر هذه السنه موجوده والله فكان حرب مستويه تجعل عالميه وقال عليه الصلاه والسلام قد ابطح الا شدد اي ينقض فيه ركضه شديد اسمه تعالى حسن عوزع اخيه يقطع يقول حتى قالت بديك تجرى حتى رأيت إذا رأيت يدور على ركتك فالشاهد أنه قال يوقع حقه إلا شتى فالسنى أن يركض الرجل دون المرأة بين هذه العالمين ما. حتى إذا أتمرض ففعل عن مرأة كما فعل على الصقم يلقى رضا الله رضا الله ثم يقول هذا ذكر الله الله ويدعو ثم يقول مرأة نقرة ويدعو ثم يقولوا ويكون هذا شرط حتى إذا كان آخر, آخر قوابه عن مرأة فقال لو اني استقبلتهم قبل ما استقبلت لنصق الهدي وجعل وجعلتها عمره فلان كان منكم ليس معه هدي وينتهي الموضوع انه من الصبر وشو وهذا الشوط ينتهي الموضوع والندى علي بعد ما فارغ من وهو قال وقال منذ ان يحرم لا يحل الا هذا يا يا اليوم نهى يبقى على ارا أما المتمتع لأنه يطوف بالبيت ثم يسعى ثم يخلق وتتحلل حتى يأتي يوم الحج. فقال إذا استردت من المستدورف لنفسق الهدي. ولا أحللت معه لأنه أمر الصحابة كل من ليس معه هدي ساقه من المقات أن يحل. فأمر الصحابة التمتع. أمر الصحابة التمتع. لكن الذي منعه لتمتع مع الصحابة ماذا؟ أنه ساق الهدي. فبقي على إحرامه. لكن الصحابة الذين ليس معهم هذي تمتعوا أي أمرهم مع أنهم لبوا مفردين ومنهم الناد باعش ومع ذلك أمرهم كلهم أن يقللوا فدلع النسان قد يلبي بالإطرام ويللهم يقلبه إلى او أو يلبي بالإطرام يقلبه إلى تمتع لكن بشرط أن لا يفرغل ساقة الهد وهذا دمع لنا الأفضل الأنساق ماذا؟ التمتع لأنه الذي أمر به النبي عزنا الصحابة و أو كانت تمنى أن يفعله ولكن الذي منعه هو أنه ساق الهدي وأنه ساق الهدي لا حتى يذبحها هذه هو الهدي لا يذبح الليل من فقام سراقة المالك بن تلع شن فقال يا الله ألا أدعى هذا أن الأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصابيع هوا بالأخرى وقال دخلت العمرة بالحج مرتين لا بل لأبد الأبد نعم سألوه يا رسول هل فسق العمرة الفسق فسق الحج وجعله تمتع بمعنى أقلب الحج فراد إلى تمتع وأفرم العمرة وتحلم ثم حج في ذات يوم التروية بمثام من هل هذا خاص لنا؟ أم أنه لأبد الأبد بمعنى أن كل من أفرد أو قارن وليس مع عمدي يسن له ويجتحب له أن يقلب حجه إلى تمتع فيقلبها لعمرة ثم يتحلل ثم يحج فقال البل لأبد الأبد لأنه يرسل لكل مفرد أو ليس معه هذه أن يتحلل العمرة ثم يبقى حلالا حتى يتيح حج فيهل في بالحج وقال داخل العمرة بالحج لا يوم القيامة لأن عمرة جزء من عمال حج العمرة طوافة سعيد وتحلل وهي جزء من بعض عمال الحج فدخلت سوياً فأقدم علي من يمن جبب بموضع النبي صلى الله عليه وسلم فودت فاطمه فاطمه من من من الحل ولبست ذلك عليها فقالت فقالت ان ابي امرني بهذا قال فكان يقول بالعراق ذهبت الى رسول الله الله عليه وسلم محرشا على فاطمه بما صنعت مستفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت عنه فاخبرته اني عليها فقال صدقت ما نقولت حين وقت الحج قال قلت اللهم اني اذل بما اهل به رسولك فقال فاني ما فنيها بعد هدي فلا تهن نعم علي رضي عن جلن يعني على رضا الصحابه وعلي رضي عنه اهل لاهلال الرسول ولم يعلم وهذا دعاء أن سن يجوز لو يقول اللهم اني اذل لك لما اهل به الشيخ فلان والذي فلان ثم اذا علم اي احرام كان متيع صار متمتع كان متمتع. كان فعلي قال الله من يهلك لهلو بك الماهن فلما جاء طبعاً كانت تعظم العمر فيه شو حج فرأى فاطمة قد أحلت عندما تمرتي تحللتي فأنكر عليها ذاني فذهب للنبي فأخطأه أنه أمر الناس بالتحلل بعمره لكن الذي ليس معهدي فسألوا هل معك هدي؟ فقال نعم وجاء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فأصبع علي لما أهل معه هدي فَلَمْ يَسَطِعَ أن يتحلّل فَبَقِيَ مُحْرِبًا كَالنَّبِيَ عليه الصلاة والسلام م. فكان جماعة الهدي الذي قادم به عليهم من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة. مئة أي مجموعة الهدي الذين أهداه النبي عليه الصلاة والسلام في الحج مئة مع أن الواجب حقه ماذا؟ شهد أي السبع بدل بدل وعد ذلك أهدا النبي سمئة بدل سيزد على استحباب أن يعرض مثال الهدي عددا وإيش. وكما وكيفا قال فحل الناس, فحل الناس كلهم وأصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه, ومن كان معه هدي الذي أساقوا الهدي فستطعوا تحلوا بعمره وكل الباقين تحلوا كما فلما كان يوم الترية توجهوا إلى ميناء فهلوا بالحل أما المفردون والقارنون هم باقون أحرامهم فإذا كانوا الترية ذهبوا بحامهم هم قد أهد لفق وعن حاما أما المتمتعون فهم أنه حلال فإذا ثم التروية لبس ونبس حام ولبقوا بالحج والتوجهين منها وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصل بهم الظهر والعصر والمغر والعشاء والفجر ثم كث قليلا حتى طرع طرعة الشمس صلى بها الظهر والعصر والمغر والعشاء والفجر صلى قصرا بغير جم أي صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها وكان المغرب وقتنا وانشئ وقت ثم المصادر فجت جيده عرف هذا سوره السنه واجمع العلماء على ان الذهاب الى منى يوم الترويه وسم يوم ترويه ان الناس يتروون فيتزودون الماء لاورام ايام هنا الحج اجمع اليوم صح اجره ولا شهاده وانا ذهبت الى شعره قربه له بهمره فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشكوا ولا تشكوا قريش الا عند مشعر الهرام كما كانت قريش تصنع الجاهليه فاجاز رسول الله الله عليه وسلم ان اتى عاده فوجد القبه القطبيه له بهمره نزل بها نعم توجه الى منى الى ذكر ما بعد الظهر الشمس توجه الى فوجد القوف فقط ضربته بناميرا نميرا هو الوادي بين حد عراء ضربته خيمة خارج عراء فما كثبت بها إلى أنزالة الشم دخوت هدول قريش أهل قريش لا يخرج من خارج الحرم لأنه عرف خارج الحرم قالوا أن الحرم له بدود غير مسجد الحرم له بدود قد تبعد سابعة أثمات أميال عشرة أميال. أقرب الحرم يعني منا من الحرم عزيزية من الحرم ولكن عرب خارج الحرب والصلاة الحرب بمئة ألف صلاة فكانت قريش لأنه من أهل حرم لا يخرجون إلى الحلم فينا عرب فيكون في من مزدريفا لأنه من الحرم وعرب خارج فظمت قريش أنه سيفعل مثل فعلهم فتجاوز وذهب إلى عرضا لأن هذا من ماء بسدعوه فجلس لها يا ذو حتى زارت الشمس حتى إذا زارت الشمس أمر بالقصوى الفروح لثله فأتهى بطن فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هل كل شيء من أمر تحت فاحتقد موظوع ودماء الجاهلية موظوعة ودماع وإن أول ذمن أضعه من دمائنا دمو ابن وبيعت من حادث كان مسترضعا في بني الساعة فقدرته بذين وربا ورب ورب الجاهلية موظوع وأول ذمن أضعه من ربان ربا عباس عن الفقدر فإنهم موظوعا كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستهدقتم فروجهن بالكرمة الله ولكم عليهن ألا على يطاءنا وفروجهن فرشكم أحد تكرهون فإن فعلنا ذلك مغربوهن ضرب لغير مبربح ولهن عليكم نصفهن وكسبتهن بنعروف وقد تركتم بكم لما لن تقولوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قال نشهد أنك قد بلأت وأديت ونصحت فقال الاسبع السباب ينبع إلى السماء ويسكبها الناس اللهم اشهد، اللهم اجد هذا المرات نعم إذن بعدما زاغت الشمس خارج المقبطي وركب الناقر وقام بناس خطيطا وخطب بهم وهو خارج عرق وهذه الخطوة يدلع أنه يسنن بعد الزواء أن يخطب يعني أمير الحاج بالناس أو يوكل من يخطب بالناس وأن يخطب بذك التذكير بوصول إسلام وقواعده والمصايا لإيضا النساء وبالسنة وما شبهها ثم أدن ملاد أقام ثم أقام مصلى الفورى ثم أقام مصار العصر والمصالبين هما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصحرات وجعل دبل حبل المشاتبين يديه واستقبل قبله فلن يزل حتى غربة الشمس وذهبة الصفرة قليلة حتى غربة الكرص نعم إذن خاطر ثم مصارى أيضا الخطة قامنا الصلاة يؤذن في صلي الظهر ثم يؤذن حتى العصر جمعا وقصرا اذن النبي كما في صله العصب جمعا وقصرا حتى يتفضل الدعاء لان اعظم مناسك الحج عرفه حتى قال عليه الصلاه والسلام حج عرفه كان مجموع الحج كله في عرفه اعظم الحج كلها ووقف وجعل حجر المشاطر بينه ووقف بجانب الجبل هذا مثل جبل هناك عند الجبل اليوم وانما وقف تحت الجبل مستقبلا القبلة وحابل مشاطر مشابهه لهذه كان يشرك مشاطر اهل دبر وقال عليها صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كل موضع اي هنا وقفتنا هنا زمان نفر اتذكر في المكان فيه عاف واستمر راقها على ناقتي لم ينزل منها الله تبارك وتعالى داعي الله عز وجل رافع يديه الىه وهو بالشمس فتفضلوا يطول طول هذا الوقت كله في الدعاء والذكر وقال خير ما قلت انا والنبيون قال خير الدعاء دعاء خير الدعاء دعاء عرفه وقال ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير في سن الكلام الدعاء والاكثار من التسبيح والتلبي وذكر الله وما كذا داعي الله تبارك وتعالى حتى غربت الشمس وغاض القرص أي تقنون غياب الشمس وأرد فأغسامة بن زين بيدي دمنا يا أيها الناس السكينة السكينة كلما أنت الحبلا للحباب أرخى لها قليلا تصعب حتى أتت مزدلفة إذن يتوجه الحاج بعد غروب الشمس إلى ميناء إلى عرب مزدلفة لكن يتوجه لها في السكينة موطير من طيارة من اليوم سيارات طائرة لا يتوجه عليكم السكينة نظر الناس وقال ليس البر بالإضاءة، ليس البر بالعجر، عليك مستقيمة فكا إذا وجد فرجة وليس هنا، أرخى الزمام للناقة فأسرعت قليلاً وجد الزحامة، خفّر، حتى تمزل إذا توجه من عرب إلى مزدربة، ولم يقف بين فصلى بها النور والعشراء بأذان واحد وإقانتين، ولم ينسبت بينهما شيئاً، ثم اطجع حتى طلع الفجر إذن إذا وصل مزدربة، أول شيء يفعله أن يبدأ بالصلاة قبل أن ينزل أغراض يؤذن في يقيم في المغرب ثم يقيم في يصلي العشاء سواء وصل بعد هذا العشاء أو قبل ثم عند ذلك يتجع يسنلهم يتجع عينا حينها طروع الفجر وليس هناك سلة لكن الصحيح أن النبي عليه السلام قام وصل قيام الليل وذلك قام من الليل فأرسل أهله الضعف الصغار والنساء أرسله بالليل ثم الطجع إلى حتى طلع الفجر والصلاة الفجرة حين ترين له الصلحة بغيادان وإقاما ثم ركضوا بصواه صلع حين ترين له الصلحة وقال جاء الصلاة الفجرة حين انشق الفجر وقال المسعود لم يصنّي النبي عليه الصلاة بغير وطه إلا صلاة الفجرة بعض المرادة بذلك أنه صلّى في أول وقت وكان عادته في المدينة أنه يأخذ قليلاً ثم يصنّي لا في, في, في عرفة في مزينفة أول مقتلع الفجر صلّى لماذا؟ لأن مام بامين الصلاة إلى طبع الشمس وطبع طبع الشمس وقت دعاء أراد أن يتفرر في في الوقت حتى يتفرر الدعاء وهو المنسك الذي قال الله عزل فإذا خطتم العرفات الله عند المشعر حاطر أي هذا الذكر الذي يقوم بعد الفتح ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر حرار تستقبل قبل الله أتى المشعر المشعر اليوم كان مسجد ذاكر قال وقفتوا هذنا وجمعهم كلهم تسمى المزدر وتسمى جم ثم ما كان اصراحه حتى هش على ان استقبل قبل فدعاه وتضرعه وهلل له وحده فينزل حتى اسفر جدا فدعاه قبل ان تطلع الشمس لا. اذا دافع ان نزل قبل ان تطلع الشمس ودافع متى بعد ان عرفتها بعد ما تغرب الشمس مخال يدي بالشكل مش كانوا يدفعون من مذرفه فيظنون الى من أي قبل هو أخر الى اي مرعى او اي مزرفه قبل غروبه اخر وكان يدفع المزدرفة إلى جمعات بعد الشروط وهو أخر وهو يقدم إلى قبيل الشروط هذا يعني ينتظر حتى يقرب طلوع الشمس ثم يدفع وعرضت الموضوع من عباس حتى أتى الوطن المحسن أخرك قليلا محسن هو الوادي الذي يفصل بين مزدرفة وبين ميناء اليوم ماكي اليوم أصل الله الله واحد لكن هذا الوادي الذي أهلك الله عز وجل فيه أضرهته وجيشه فادى هذا الوادي كان مكان عذاب فلما اتى به اصبع ثم سلك الطريق الوسطى التي لا تخرج الى جمر الكبراء حتى اذا ت الجم الجمر التي عند الشجره رماها بسرع عصيات يكبر مع كل حصره عصاتين منها مثل حصل خف ثم رمى من بطل الوادي ثم صعد المنحدر نعم إذا توجه المزلف قبل طلوع الشمس متوجها الى اي متوجها رمي الجمر يذب الجمرة الكبرى وهي آخر من جهة مكة بل هي أحد منها ورمان بسبع حصان يكبر مع كل حصان وهو في كل تنقله يلبيه يبديك الله من الله فكبر ورفع يده فدلع للسنة أن يرمي قال رمان مثل حصان حصان ما هو حصان خذف؟ الخذف هو الرمي إن يجعل إنسان حصان بين سلبتين ويرمي فكل حصان يمكن يجعل السلبتين ويرمى يسمى حصان الخذف فالحصر يقدر أن تضعب هنا وترميه إذا اتقطى نفس الحصر وقال إياكم الغروب فإنما هكما كان ربكم الغروب فإنما هكما كان ربكم الغروب فنهى عن نفس الحصر أكبر فرمى سبع حصياته من بطن الوالي كان في الزمن من عند نهايتها نزول الوالي والجنرة تحصل فكنت إما ترمي من فوق أو تأتي من تحت وترمي فاليوم الأرض مستوية فأنا فرق الترمي هنا أشياء لأنه رماء من ما رماء من فوق فلنزل من تحت رماء من الجراء اليوم أرض مستوية إذن يبدأ أول أعيمان اليوم للنهر اليوم العاشم للحجة هو رمي جنرة العقبة بسبب الحصيات الكبير مع كل حصا وإذا رمى قطع التهيئ قال لم يزيل حتى رمى جنرة العقبة نعم. ثم انصرق المنحر فنحر 63 بيده ثم اعطى عليا فنحر من غضر وأشركه في هديه ثم امر من, كا... من كل كلب بكل بدأة بمضعة وتجعلتها في قدر وطب وطبخت فآكل من لحمها وشرب مراقها نعم إذاً بعد رمى رمى نحر هدية عليه صلى الله عليه وسلم وذبح 63 مدن بيده ووكل عليه وكان يذبح الباقي وكان جمعه مياه ومعنى إيش وطبخها وأكل من لحمها ومرقها نعم ثم لذلك تحلل التحلل الأول التحلل الأول يحصل إيش فعلي 2 من 3 اما بالرمي والحلق او بالحلق فقط او بالطاوره فلما رمى وحلق تحلل تحللا او قد لما رمى وحلق كما حلم ثم طيب مالك حديث حديث النووي انه حلق راسه انما كل الناس حديثه انه بعدما رمى نحر ثم حلق راسه فلما حلق, رأسة. فلما حلق رأس تحلل وخلع عنه الثياب ثم اختسل وتطهر ولبس ثيابه ثم قاض الى لكه هي طواف الزياره اذا قام ثم ثم يش ثم حل ثم تحلل ثم توجهنا لطواف الزياره لطواف الايمان طواف السنه والحج ثم راكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادرى البيت فصلى فأتى بني عبد المنطلب صور من زلزل فقال انزعوا بني عبد المنطلب فلولا يغربكم الناس على ثقايتكم لنزعتم معكم فناولوه دلوان فشير منه رواه وسلم إذا ذهر طاف وطواف الحج الفريض لكن لم يسعى لماذا؟ لأنه قارب وقد سعى قبل ذلك ولما قدم طواف طواف قدوم ثم سعى فقدم السعى فلك المفرد إذا سعى أول ما يقدم فإنه لا يسعى ويدا لم يسحب لم يسعى يسومها فكون وسع لم يسعى يوم الحج فذهب وضاف البيت و دخل على استرامه ثم شرب ماء زمزم وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول خذوا عني مناسككم يعني الناس يتبعونه وانتم من فضل يا امور قاله انما امرها ايش امورها فأكمل ما يكون الحج الأخذار بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه رضي الله تعالى عنهم أكمل حج المحنزان ما فعله عليه صلى على نأمل الذي فعله هذا بحسب التيسير وإلا إذا شق عليه شيء جاز يمخف وأن يقدم شيئا على شيء ولو اقتصر الحج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام وغلقه في عرفة والطعف والسعر الحج له أركان وواتبات ومستحفة فواجب الحكم والواجب ان ركن لا يصح الحج الا به ولا حج بدونه اما الواجبات فانه اذا تركها عمدا او جهلا او سهوا فانها تجبر الحج يصح الحج والمستحبات لو فعلها اجر عليها مع ظلت حجولا ليس هناك دم الحج كما ورشف والأركام منها ما هو مؤقت ومنها ما هو غير مؤقت مؤقت إنه وقت محدد لو فات فات الحج وما هو ركم مؤقت الوقوف بعرفة مؤقت وقوف بعرفة من زوال الشمس من وقت الظهر من يوم عرفة إلى قوة الحج لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فمن أدرك ليلة جمعين قبل طلع الفجر أدرك فدل على وقت عرفه يستمر السنه لا يتبدل لكن لو دخل الانسان عرفه بالفايز فات متاخر ودخل عرفه ليله وخرج صح فمن لم يدرك عرفه الى ان طلع الفجر يوم ذي الحجه يوم 10 ذي الحجه يوم النحر فقد فاته الحج لان أي يمكن أن بعد يوم، يومين، شهر، سنة، عشرين سنة، مئة سنة لكن يبقى ممتنع من الأشياء حتى يؤدي فاركام الحجي أو بعض والمراد الإحرام ماذا؟ النية في دخول النسو ليس اللبس وإنما النية فقد يرد المغجب وهو على ملابسه لكن يكون أحرام متلبساً بأمر محظوح ممنون هو اللبس فصح احرام انه يا استاذ صحيح فاللبس ليس احرامه لا قال كان قال عليه الحج ووقت العرب يبدأ متى؟ من زوان الشمس إلى طوع الفجر برسل الحدف من أدرك, جم... أدرك عرفه قبل طوع الفجر ليلة جنفة أدرك الحدف. لكن أفضل وقته متى؟ من الزوان يربط لكن لو أدت الرجل بالليل تأخر وحافة زحام مل أتى قبيل الفجر دخل العرب والناس مزدينة بينهم أدرك الهجم أم فإذا فاته ضرع مت ولمتهم عرفة فقد فاته الحج وسيرتك نعم عن فاته إذا هقوف بعرفة كان حج وذكر الله جل وعليش فإذا خطتم من عرفات فاتخ الله, عند الله من المشعر فإذا ذكر الله عجب من الفاظه يا عوضة لديلتان قال والطواف رقم يقوله بارك تعالى وليتطوق بالبيت العتيق وليطوف البيت وقال اجمع علماء علنا الطواف كان الطواف ركن ام كان وما هو الطواف اي طواف طواف الحج متى يفعل هل هو الطواف الذي يفعله المتمتع او يفعل المقارن او يفعل المفرد اول ما يغون مكه لا الطواف الذي يكون متى يوم النحر اي بعد ان خروج الزيده الطواف ثم طواف الحج طواف اليفافه ركن يروني سبحانه ذلك من علماء وسعى يضوقكم او كان الله فمن الله وقال الله كتب عليه السلام والله ما الله حج حتى يتطوف بين الصفا والمروه وقد كان حاج اذا اركان الحج ما هي الاحرام غوب لعرفه الطواف والسعي ف رجل احمد وقف بعرفه ورجع الى بيته صحح حجه انه ما صح ما صح تبقى عليك الطواف والسعي لان هل يفوت هنا لا ما زلت على حتى تطوف حج لكن منها ما هو المؤقت إذا فاد فات الحج ومنها ما وهي غير مؤقت نعم. والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوب العرفة إلى غروب والمبيت الذينية النار المزلفة والليالي يوم التشرق في منا والمجماري والحاقي والتقصيد لأجزاء وذلك نعم. الواجبات هي سبعة أو ستة الإحرام من الميقات واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عور وقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اليمن يلملة وإيهد نجد القرم وإيهد الشام الجحفة وقال هن لهن ولمن أتعليهن ممن أضاد الحج والعمره فهن اليهد هذه البلاد ولكل منطقة إيهد شام مر من ميقات نجد ميقات ميقات نجد نجد مر ميقات للمدينة وميقات للمدينة على وجوب أن يحمي الإسلام من هذا ولا ذلك العلماء وأمر ابن رضي الله عنه رجلاً تجاوز الميغات أمر ابن يرجع إلى إذا لم يلبي يرجع ويحرم من الميغات إذا إحرام الميغات واجب لكن لو سأت تجاوز الميغات ثم أحرم عن ذلك يؤمن حجم لا يؤمنهم يؤمن لأن الإحرام ميغات يجب وكل واجب إذا ترك فإنه يجبر ماذا؟ بدم لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك شيئًا من نسكه او نسير، فليهرق دمًا. فعلى هذا رديو قرطة، انا ما حرمت الطلاقة، أتجاوز مخاط، فلين حرمت؟ نقول لك محجب عليك ذلك، لماذا نقول لك محجب؟ لأنه يجب. ليس يروح، لكن لو أن تجاوزت، ثم بعدين مصنى الطارق، تذكت إنك أحرم، نقول أرجع إلى مخاط، وأحرم، قال صعب أرجع، أنه يجب أن نقول أحرم عليك ذلك، قال ال ال الواجب الثاني أن نقوم بعرفين وغول. قلنا وقوف عرفة لكن الوقوف إلى غروب واجب أي كل من وقف نهارا يجب عليه يبقى بعرفة إلى غروب الشمس الدلع ذلك فعل النبي عليه الصلاة والبقاء اخذوا عنه مناسبكم والنبي عليه الصلاة وقف ولم يدفع من عرفة حتى غربة الشمس وفعل ذلك مخالفة لهد المشركين فدل عنه الشعارات بالإسلام ومن يتبيز بالإسلام عن أهل الشرك فكونه فعل ذلك فعل والصحابة دل عنه واجب وعلى هذا لوتى الإسلام بعرفه نهار ثم دفع إلى مزارفة قبل غرور الشمس فقد ترك واجبا عليه دم لكن لو قال لك أنا خرجت خارج جدود وقبل غرب رجعت, رجعت لو إذا رجعت صح أنه نواجب منك ولذلك قال واجب أن يجب على الرجل لمن أثى النهار يجب على الليل والنهار أما لو لم يقف إلا نهارا فقط ولم يقف ساعة من الليل فقد ترك الواجب فلوتى من الليل ودخل نهار. لكن لو وقف بالنهار يجب عليهم يغفر إلى غرب الشمس طيب هل يجلوه يخرج خارج عرفة وودي الأغراض ويرجع؟ نعم خارج عرفة ثم غربة الشمس ويرجع ودخل في الليل حتى يدرك الليل في مزدري ثم في عرفة ثم ده. لكن لو ذهب وتوجه ولم يقف أي وقت من الليل في عرفة فقد ترك واجباً يجبره بدم. الثالث المبيت ليلة النحب المزدري المراد المبيت ليس النوم والبقاء الضيعة ذلك حي عروب المضابس رضي الله عنه لما أتى أطايا وصلوا ما تركت الحبل من الحبال عليه وأنهبت راحينتي فقال عليه الصلاة من أدرك صلاةنا هذه من, من, من, من, من صلى صلاةنا هذه وقد وقف العرفة قبل ذلك لين أو نهار فقد تم حجه وقضتها أي من أدرك المزدريفة وقد وقف قبل المزدريفة فقد تم حجه وقضتها لانه مش على انه الا لم عليك لم يتم حجه من الصحابه رضي الحج وعرفه فمن ادرك ما جاز من بعد الفجر جاء الزمن والنبي جاء انيقا ان عرف يستمر ايناطه مع الفجر وبعد طلوع الفجر اصدقنا المستند يدل على انه لو كان عضو مزدلفا ركنا لنعرف الفوت هذا ما صح ان يستمر مزدلفه عرفه هي التي فيصير وقت الدف وقت مزال عرف يستمر الفجر ووقت زهر الفجر تداخل هنا وذلك الصحيح أن الرضوء بالمزدريفة واجب فلو أتى الإسان قالت ما هذا صال المزدريفة توجهت من عرفة ورقت العزية ولم ينسل الزريفة إلى طوع الفجر أو إلى عرفة طبع الشمس فإنه ترك واجبا ترك واجبا وعليه دم قال الرابع النبيت ليالي التشريق بمينان ليالي التشريق هو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, عشر من الحجة سمت ليالي التشريق لأن كان يطرح الهدي في يوم النهر ثم يشدق الناس اللحن يجففونه حتى يتطول مدة الانتباع به و يدل على ذلك قول الله تعالى واذكروا الله في أيامه مع الدولات و الذكر المرأ به ما هو الرن فاذكر الله في أيام مع وهذا الذكر يكون ايش قال فمن تعجل فيه يومين فلا اثمع له ومن تأصر من تعجل فيه يومين تدل على التعجل اين يكون اين يكون الناس احنا لما لما طاف طاف الحج مت اين بات فات في منى وقال خذوا عني مناسككم ثم قال جل فلان تعجل في يومين ثلاث من والعمر التعجل اين يكون بمنه تدل على التفجاء انما يكون بمنه ولا يكون بمنه وكان عمر رضي الله عنه يقعف من البنادون كل من بات ويدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة أرخص للرعاة أن يبيتوا خارج منه وكوذ أرخص لهم دل عن مواجه لكن لحاجة حج لهم أرخص لهم فدل عن غير الرعاة أي غير من يكتاب إليهم خارج منه يجب عليهم المبيت بمنا فدل عن المبيت بمنا واجب المبيت هو البقاء أكثر الليل البقاء أكثر لو كان ساعات يبقى خمس ساعات قال وربي الجمار وهو الواجب الخامس يرون الذي عوذكم الله فيه ايام المعدات قال علماء المواد تذكر هنا ايش رمي الجماعه وقال عسى ذكر الله اقامه ذكر الله النبي عليه الصلاه والسلام وقال هو مناسك قال والحلق او التقصير اي واجبات الواجبات li fi'l an-nabiyyi alayhi as-salatu was-salam annahu aqsara aw hana halaqan alaysa huwa muqassiran ba'd as-sahabi wa an la قالوا الفرق بين ترك الركن الربني الحج وترك الواجب ان ذلك الركن لا يصح الحج حتى يفعله على صفه شرعيه وترك الواجب حتى صحيح عليه اثم ودمه تركه نعم هو الفرق ان ترك الركن في الحج وترك الواجب ان ذلك الركن لا يصح حج رج لم يحج اصلا عقد اذا حج لم يرجو في عرفه في وقت الوقوف عرفا لم يطوف لم يسعى لم يصح حتى يطوف قال لا حتى يفعلوا على صدق الشعيب أما الثالث الواجب الحجو صحيح رجل لم يجبه ذلك رمي الجمال ما بس ليالي منه ما أحرم الميقات دفع من العرفة بالنهار ولم يدفعيش بعد غروف فإنه ويش. حجو صحيح لكن عليه إثم لأنه تركه متعبدا وعليه دم بقول المسعود رأى بن عباس رضي الله عنه من ترك شيء من نسكه أو نسيوا فليهرق دمًا وهذا قوله قالوا الصحابي وأفتبين الحج وحاروا إجباع من, من يريد الإحرام من التمتع وهو الأفضل والقرام والإخوات نعم الحاج يخير بين أنساك ثلاثة اما التمتع فهو أن يأتي في أشتر الحج ثم يعتمر من عام يأتي يعت... بعمر ثم يذهل إذا جاء من حج، هذا يسمى التمتع؟ كما قال جاء الله عنه، فما التمتع للعمرة الحج، فما سيصر من هج و القراءة أن يقول لبيك حج العمرة، فيفعل ويشهد مجل حج العمرة ليأخذ أجر حج، مجل عمرة، ولكن فعله كفعل ما؟ المثلد، يذهب ويطفى في خذوب، وإنشاء قدم السعي وإنشاء خرمه ثم يبقى على إحراغ، ثم يذهب في نبينا ومعارضه، ويبقى حرائف هلل ليومنا المفرد كذلك، نفس القارن سوا الفرض بينهما أن القارن نوح عمرة مع حج فيكون طوافه يوم النهر طوافه عن الحج والعمرة وصعي واحد, واحد عنهما أما المفرد فإنه يضوف عن الحج فقط ويسعى عن, عن الحج فقط ولينه لم يهن عمر فهذا أخذ أجر حج ثم عمره وهذا أخذ أجر حج وهذا يجب عليه الذين وهذا لم يجب عليه ذنب لكن بالفعل الظاهر القارن والم والمفرد سوا Mm. -hmm. في شوال في ثم رجع إلى بلده، ثم عندما جاء الحج، حج، هنأتمر متبتعاً؟ لا، لأنه رجع إلى بلده، بشرط ما أيضا، أن يبقى مسافراً ثم يحج، أي يسافر يشرح حج، أي ثم لا يرجع إلى بلده، ثم يفد من عام، يسمى متمتعاً. نعم. وعليه دمون إن لم يكن الحاضر إلى المسجل الحرار. نعم، إذا لم يكن الحاضر المسجر الحرام، من حاضر المسجر الحرام؟ قال جلال وعلا فإذا فمن تمثل لأمرز الحج فمن استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبق إذا رجعتم تلك عشرة ذلك أي وجوب الهدي لمن لم يكن أنه حاضر المسجر الحرام حاضر المسجر الحرام هو كل من كان بينهم وبين مكة مسافة أقل من مسافة القصر فكل من تعتبر مكة ليست سخرة من جسفة ومن حاضري المسجد الحرم جداً لو حج هذا جداً اعتمر, اعتمر، ثم يش... حج اعتمر ثم, ثم حج هل عليه ذنب لا لماذا لأنه من حاضري المسجد الحرم لكن من اله المدينة من اله العرام من وتحلل ثم حج من العام عليه ذنب أما من كان بين وبين مكة مساء قل مقصر كأهل مكة ومن جاء ورها فإنه لو تمتعوا ليس عليه ذنب قال ان ان الهدي لاجل انه اسقط السفر يعني هو سافر سفره واحده على سبيل السكن ولا الاصل انه يسافر للعمره والسفر قال لانه ترفها باسقاط ابن السفرتين جبريش بالدم من كان يذهب لمكه ليس حتى وجب عليه هو نحن الحج مفرد الا حر ان يفردا الحج مفرد الحج ياتي من قبل البيت اللهم حججا ويا ذا يطوف طواف القدوم ويسعى سايح الحاج اوصعوا يبقى من حمانه ليوم الترويه واذا بالعرافه ثم يتحلل بيوم النحر لا يرمي نائب العمره ولا يرمي العمره وان قرانه ان يحرم بهما معا او يحرم العمره ويدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها القران يحرم فيها بهما معا يقول لبيك حججا وعمره ولبيك عمره بحجج معي. فَيَنْوِي حَجٍّا وَعُمْرَهِ وَفِعْلُهُ كَفِعْلِ إِخْلِ المفرد سواء، لكنه ينوي حَجٍّا وَعُمْرَهِ لكذا طواف يوم النهر وسعى فإنه يطوف لحج والعمراتين ويسعى لحج والعمراتين، لكن طواف واحد وطواف يعني هو الطواف يقع عن هذا، عن هذا أن العُمْرَ دخلت الحج إلى يوم القيام فيبع مثل ما يفعل مثل دياد هذا، ويطوف طواف القدوم ويسعى سعى الحج في إنشاء، و ضاف ضاف الحج وهو الحج مع عمرته ايضا واضاف ساعه حج وهو يقعد حج وعمره فبذلك في الظاهر يوافق المفرد لكنه ياخذ رياض نخر حجه وعمره وعليه دم قال لو اضطر متمتع لهذه الصفه اذا خرب هو الوقوف في عرفه الاول والثاني يعني هي عفوا او يحرم بهما جميعا او يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طواف Nors sūralu, kad man vadinasi, kad aš reidžiu 175. Ką? Dėl beikalo laiko ammo? Dėl beikalo laiko? Dėl beikalo laiko? Dėl beikalo laiko? Dėl beikalo laiko? Dėl beikalo laiko? Dėl beikalo laiko? Dėl beikalo ماذا ستفعل؟ الدخل وقت الحج تقل الحجة من تمتع قران العجز عن التمتع فتحول إلى ماذا؟ إلى قران فهذا ستقول إدخال الحج عن العمر حتى يكون قاربا وهذا لا يجوز إلا عند عند الحاجة والضرورة هم سيدي الشيخ قال ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة أي نحول الحج التمتع إلى قران إذا خارفوت الوقوف بالعرفة يشتغل بعرفته إذا خافت ورد الوقوف بعرفة يشتغل بعرفة عامة هذا رجل لبى ودخل ميخات وصابت بزحام والآن يوم عرفة يعني هو متبتع, متبتع يذهب أولاً إلى الحرم فيطوف يخشى أنه إذا ذهب إلى الحرم أنه إذا ذهب ورجع قد يفوته عرفة معنى أن يطلع الفجر ولا يطلع عرفة هذا يفعل يقول خلاص اترك العمرة واترع إلى الحج وفذه بالعرفة حتى لا يفوتك هذا حال قولها. حال الثانية قال وإذا حاضت الماءة أو, أو نفست وعرفت أنها لا تطور قبل وقت الوقوف بعرفة. نعم كعائشة حاضت وقال فعلي ما تطور في البيت فبقيت فبقيت فعلي شو حتى نهب الناس الأمينة ولا تفعل قال عزنا قوف وضيع عموتك وادخل الحج عليها فاصلحت قارمة لأنها ما تسر ما تمكنت الياج من الحظ باقرة وهي لا هل إلا بالطواف والحق؟ لا تطلق إذن يقلب الحاجة التمتع إلى متى بالصور التي لا يمكنه فعل التمتع لا يمكنه إما لضيق الوقت او لفد دمانع وإلا لو أنت إنسان قالت أنا لبيت بتمتع خانا غير إلى ولا يسأل قال والمفرد والقارب فعلهما واحد وعلى القارب فديون دون المفرد نعم أفعالهما طاه واحدة لكن يجب أعطان هذه ولا يجب أعطان أفضل نظر فيها الله السلام عليكم هل يستهبوا المرأة عود الحج عود الحج قد جعل النبي سلم النقار لما حج النساء هذه ثم ضبوره حصة يلزم البوت لكن أفضل المرأة تحرف وليس ثمت أن يشذير بعد قد أسلامه قلنا ده على على من لا منع الحج عندهم مباح عند الطراه ان يفون حج العمره عند العمر غير اضلال <تصفيق> <تصفيق> الصحابه يضره عنها حاج رجل متمتع فهذا يثبت علينا العمره فانا بذلك ويدل عليه حرف من الحديث ان من كل من في وقال ان يقلوا الى عمر إذن الشرع يحثك يا اخوك ان تنتقل التمتع الى العمره anta ta'tib bid-dima arahi ash-shariq bal lamma qalu sabahtuna min as-saddbart la ma subihadi wala haratu ma'a hadha khilal ma'adi ash-shiya'at اختلفت فكره الأساسي رقم 89 هذا اختلفوا الى تقوم مزر زر من مجال الحكم لكن المساله دي نوعا ما طبيعه لا طبي شيء استنى هذا واجب فاقيم بالادله في خالص حاله عامه تمام خلاص كده ان كان رجل عاجز بنعنا انه ان حجه ما استطاع عن جدين جد لا يحج سددت لا لا اجل سددت بالصاله وادون الغرامات الوسطى سددت اليوم ان شاء الله بعده ما, ما فيش